رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو الدرس السادس من دروس شرح الدرر البهية نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الانتهاء منه وأن يفيدنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا إنه على كل شيء قدير أو الإجابة جدير وقبل أن أدخل في الدرس الجديد وهو باب الوضوء فإني قد وقعت على أثر في صحيح البخاري في كتاب الوضوء عجبني أن أورده لكم وهو متعلق بالنجاسات قال الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من أئمة التابعين وهم المشايخ الإمام مالك رحمه الله قال إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء فهذا الأثر هذا الأثر كأنه يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن اللعاب الكلب ليس بنجس وأن غسل الإناء منه هو أمر تعبدي لأمر قد ندركه أو, لا أو قد لا ندركه لأنه لو كان نجسا لما يوسع لما وسعنا أن نتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكل. ونعلم الإمام مالك رحمه الله أخذ هذا الحكم من شيخه الزهري. وأيضا أفادنا هذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة أن البخارية يقول بهذا القول وأن سفيان وهو الثوري فيما أظن هو كذلك يقول بهذا القول لأنه قال هذا هو الفقه فأفاد أفاد أن هؤلاء كلهم يقولون إن لعاب الكلب ليس بنجس والله أعلم والبخاري رحمه الله كتابه كتاب فقه وحديث وذلك يترجم الترجمة ثم يريد تحتها أقوال السلف ثم يسند الأحاديث والآثار يسند الأحاديث فالآثار قد لا تكون على شرطه وقد يريده معلقة كهذا الأثر هذا معلق وليس بمسند بمعنى أنه لم يريده بسنده إنما قال وقال الزهري كذا واضح يا إخوة وإخوات طيب الآن ندخل في درسنا الجديد باب الوضوع قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى باب الوضوء يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على الإمامة ثم يغسل يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخففين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية لاستباحة الصلاة فصل ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة فصل وينتقد الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضجع وأكل لحم الإبل والقيء نحوه ومسك الذكر هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ونشرع الآن في شرحه باب الوضوء أو الوضوء والوضوء هو عملية غسل الأعضاء هذه المعروفة لدى الجميع والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والذي ذكرنا شروطه آنفا في الدروس الماضية إذن باب الوضوء يعني باب كيفية الوضوء وسننه وشروطه وآدابه وما يتعلق بذلك ويدخل فيه الوضوء وهو المستعمل للتوضأ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شطر الإيمان الوضوء شطر الإيمان فقال يجب على كل مكلف أن يسمى إذا ذكر يجب على كل مكلف المكلف هو البالغ العاقل هو البالغ العاقل ها هنا بمعنى أنه مكلف من قبل الشارع أن يطبق الأحكام الشرعية وهذا يندرج فيه الذكور والإناث ويندرج فيه الأحرار والعبيد كل هؤلاء يندرجون تحت الحكم الشرعي لأن الأصله هو هذا حتى يأتي دليل يخصص ذكرا من أنثى وحرا من عبد وما إلى ذلك فما دليل وجوب التسمية على الوضوء واشتراط ذلك بالذكر معنى كلام الشوكاني رحمه الله أنه يجب عليك إذا جئت لتتوضأ أن تقول بسم الله أو تقول أو تحمد الله أو أي ذكر قبل الوضوء تذكر الله عز وجل قبل الوضوء يعني البسمنا وقال إذا ذكر بمعنى إذا نسي رفع عنه هذا الحكم دليل هذا ما أخرجه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهو حديث حسن بمجموع طرقه بل بالغ الإمام السيوطي رحمه الله وذكره في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواتر وأورد له طرقا عديدة والصحيح أنه ليس بمتواتر هو ليس بمتواتر لكنه حسن بمجموع طرق لأن كل طرقه لا تخلو من كلام وقد جمعها من المعاصرين الشيخ أبو إسحاق الحويني بارك الله فيه وهو أحد علماء الحديث في مصر من تنميذ الشيخ ناصر الألباني جمع في جزء أسماء كشف المخبوء في تصحيح حديث التسمية على الوضوء وأثبت بما لا مجال للشك فيه أن هذا الحديث صحيح إذن حديث التسمية على الوضوء حديث صحيح وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هكذا يفيد أنه لا وضوء اصلا ويفيد أن التسمية شرط في الوضوء وهذا والله أعلم هو القول الراجح في هذه المسألة وهو أنه إذا نسيت أو تعمدت عدم عدم ذكر التسمية على الوضوء فإن وضوءك باطل فإن قلتم قد ذكر الشوكاني رحمه الله إذا ذكر فالجواب الشوكاني يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكروا عليه وهذا يقال فيما لم يكن شرطا في الوضوء أما ما كان شرطا في الوضوء فلا يقال فيه ذلك ولذلك شروط الصلاة وشروط الصيام وكل وغيرها هذه الشروط لا تسقط عنك الفرضة إذا نسيتها ماذاك لو نسيت تكبيرة الاحرام وهي شرط في الصلاة لما سقطت عنك الصلاة ولو وجب عليك الاتيان بها قصار الأمر أنه قد يسقط عنك الإثم أو أنه يسقط عنك الإثم قطعا للحديث أما أن تسقط عنك أن يسقط عنك الفعل نفسه فهذا مما لا دليل عليه وهذا الحديث أفاد أن الوضوء شرط أن التسمية على الوضوء شرط في الوضوء وعليه فلا مناص لنا من أن نقول به لا مناص لنا من أن نقول به طيب إذن قول الشوكان إذا ذكر فيه نظر لأن هذا شرط ولم يأتي دليل يخصص هذا الشرط من غيره إلا عمومات يذكرها أهل العلم لكن المقيد يقضي على المطلق المقيد عند الأصوليين يقضي على المطلق واضح؟ تفهمون معنى المقيد والمطلق؟ واضح. طيب هناك أحاديث كثيرة لم تذكر التسمية على الوضوء لكن هذا الحديث ذكره وبين أنه شرط في الوضوء فإذا هذا يقضي على تلك العمومات ويجعل تلك العمومات مقيدة بهذا الحديث قال ويتمضمض ويستنشق يعني يجب على كل مكلف أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه إذن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المضمطة والاستنشاق واجبتان. واجبتان فإن قال قائل قد ذكر الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلم يذكر مضمطة ولا استنشاق فالجواب يا إخوة ويا أخوات أن السنة تقضي على القرآن كما قال يحي بن أبي كثير وغيره من أئمة السلف فالقرآن يفسره السنة وكل المجملات التي في القرآن تفسرها السنة والآثار ذلك لما فهمنا القرآن والصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك كل هذه قيدتها وبينتها وحدت حدودها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله عليه الصلاة والسلام فلو جئنا نقول إن المضبطة والاستنشاق لم تذكر في الآية، لم تذكر في الآية كما يقول كثير من العلماء. لا من ذلك أن كثيرا من الآيات لم تذكر فيها كثير من الأمور تحديدا نلغي بها الأحاديث لأنها لم تذكر في القرآن وهذا لا يفعله رجل يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم كيف يجمع بين النصوص واضح؟ فأدلة المضمضة والاستنشاق أدلة وجوبها كثيرة فمن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ثم لينتثر يعني يستنثر بهذا الأمر والأمر يفيد الوجوب عند الأصليين واضح؟ هذه قواعد التي أذكرها القواعد الأصولية هذه هامة جدا لأنها أساسية في فهم الحديث وعلم الأصول هو العلم الأساسي للاجتهاد فمن لم يكن عالما بالأصول أو لا يعرف ما هي, ما هي الأصول ولديه فقط أحاديث فهذا لا يمكنه أن يكون مجتهدا كما قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى وذلك علم الأصول هو المنهج وهو الذي يوضح لك أفقا الاستنباطي من الأحاديث كما ذكرنا في مجالس السابقة وأيضا روى الترمذي من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأت فمض نض وهذا أمر إذا توضأت فمض مض. ومن حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه كذلك وهذا الحديث صحيح كذلك وبالغ في الاستنشاق شاق إلا أن تكون صائمة وهذا رواه أصحاب السنن وصححه النسائي واضح طيب قال ثم يغسل جميع وجهه وهذا إجماع ولأنه ورد في الآية فإذن الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فأمرنا الله عز وجل في كتابه العزيز بغسل الوجوую وأيضا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يغسل وجهه أبدا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لقول الله عز وجل فعن حمرانه مولى عثمان رضي الله عنه أن النبي أنه رأى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا, ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوء, نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا حديث جليل كما ترون فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفة وضوء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رواها جمع من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه أجمعين ونحن نجتزئ نجتزئوا في دروسنا هذه من كلامهم في هذا الدرس لذلك لا نروي كل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقول روى فلان وروى اللان نجتزئوا منها وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية لا تأخذ من أحاديث واحد ولا من آية واحدة إنما تؤخذ بجمع الآية مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا نجمع طرق الأحاديث حتى نفهمها ونعرف الأوامر من من السنن والواجب من المندوب ولذلك كان أهل الحديث نظر الله وجوههم من أتباع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا تخصصهم ولأنهم اهتموا بجمع طرق الأحاديث والتنقيب عنها في البقاع والبلدان وتجشم المشاق من أجل ذلك فكانوا أهلا لأن يكونوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم ويكونهم حقيقة أهل السنة والجماعة جعلنا الله عز وجل منهم وحد الوجه معشر الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات هو من منابت الشعر في أعلى الرأس إلى أسفل الذقة إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى هذا حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء وأيضا بالمناسبة هذا حد الوجه الذي يجوز أن يظهر من المرأة إذا بدت للرجال أو إذا صلت من منابت الشعب إلى أسفل الذقن ومن الشحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. أما ما عدا ذلك فلا يدخل في الوجه. واضح؟ العنق، العنق والأذنان أنفسهما والشعر نفسه هذا كله لا يدخل في الوجه. واضح؟ واضح. قال ثم يديه مع مرفقيه. يعني يجب أن يغسل يديه مع مرفقيه. ودليل هذا، دليل هذا، حديث أبي هريرة. رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد العضد هذا اسمه الساعد هذا الذي بين الرسغين والمرفق هذا يسمى الساعد وهذا العضد فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل يده هذه حتى أشرع يعني بدأ في العضد وفيه دليل على أن المرفقين يدخلان في الوضوء يعني يجب غسلهما وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم فإذا توضأ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح رواه مسلم في صحيح وأيضا روا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفّة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير الماء على مرفقيه كان يدير الماء على مرفقيه رواه الدار قطني في سننه وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله اجمعين واضح إذا يجب تعاهد المرفقين يجب تعاهد المرفقين ولذلك بعض الناس الذين يتوضؤون في الأيام الباردة فيجمعون أكمامهم ثم يوصلونها إلى حد المرفق المرفقين ولا يوصلون الماء إلى المرفقين فهؤلاء وضوءهم باطل وعليه فصلاتهم كذلك باطل فيجب تعاهد هذه الأمور والاهتمام بها وهذا هو إصباغ الوضوء على المكاره بمعنى أنك في الأيام الباردة شديدة البر تسبغ الوضوء مع ذلك فذلك الرباط فذلك الرباط وذلك الرباط واضح يا إخوة وإخوات طيب طيب قال ثم يمسح رأسه مع أذنيه يعني يجب على كل مكلف أن يمسح رأسه مع أذنه يجب عليه أن يمسح رأسه لحديث عبد الله بن زيد ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا فيه مجرد الفعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن هذا الفعل أبان عن الآية والآية تقول يأي ولذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فمسحو ف فغ... يأي ولذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم والأمر يفيد الوجوب وأبان لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المسح وهي أنه أقبل بيديه ثم رجع فها هنا مسألة وهو هل يجب تعميم الرأس في المسح أم لا وأيضا المرأة ذات الشعر الطويل هل يجب عليها أن تعمى شعرها كله أم لا أما المرأة فلا يجب عليها وكذلك الرجل صاحب الوفرة الذي يطيل وفرته إلى مثلا شحمة أذنيه أو إلى كتفه وهذه سنة فهل يجب عليه أن يعمم المسح على هذه الوفرة كذلك الجواب لا لأن المأمور هو مسح الرأس وليس مسح الشعر واضح فإذا مسح الرأس هو الواجب أما مسح الشعر فلا ودليل الأمر كذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة أخرجه مسلم في صحيح الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه يجزئ مسح بعض الرأس عن بعضه يجزئ مسح بعض الرأس عن بعضه ودليلنا هذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن وهو توضأ صلى الله عليه وسلم ومسح بناصيته وعلى العمامة والناصية هي مقدمة الرأس فإن قال قائل قد مسح على الإمامة وأجزأ ذلك عن مسح الرأس قلنا علينا بالدليل علينا بالدليل لأنه ثبت أنه مسح ناصية فقط ثم إن مسح بعض الرأس يدخل في مفهوم الآية ومسحه برؤوسكم لكن نظراً للقاعدة الفقهية التي تقول إن الخروج من الخلاف أولى من الوقوع في الخلاف فإننا نأمر إخواننا أجمعين وأخواتنا أجمعين أن يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنهم إذا كانوا حاسر رأس أن يمسحوا رأسهم كاملاً بهذه الصفة التي ذكرناها أن تبدأ بمقدم الرأس ثم ترجع إلى المقفة ثم ترجع ثانية كما ذكرنا من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ طيب، قال مع أذنيه بمعنى أن الأذنين يجب مسحهما كذلك وهذا هو الراجح والله أعلم لأن لأنه قد ثبت عن جماعة من الصحابة فيما أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما وبطنهما وصفة ذلك كما ورد في حديث آخر أنه أدخل السباحتين أو السبابتين في الأذن ومسح بهما داخل الأذن ومسح بالإبهامين خارج الأذن هذه صفة الكاملة وهل يجب أن نأتي بماء جديد للأذن؟ لا لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه وثبت أيضا أنه أخذ لهم ماء جديدا. فتجديد الماء وعدم تجديده كلاهما سنة واضح كلاهما سنة وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح حديث ابن عباس هذا أخرجه الترمذي في السنن وقال حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح واضح طيب طيب هنا قال رحمه الله هنا مسألة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في في زاد المعاد قاثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على رأسه ومسح على العمامة ورأسه ومسح على العمامة فقط فكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسعنا ما وسع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على سنته وعلى من واليه وهديه قال ويجزئ مسح بعضه لما ذكرناه الآن؟ يجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة يعني يجزئ المسح على العمامة ودليل جوازي المسح على العمامة هو ما ورد في مسند الإمام أحمد. ما أخرجه الإمام أحمد. و وجاء في الصحيح وفي السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الإمامة. فهذا الحديث يكاد يكون متواترا إلا لم نقل إنه متواتر. وصفته كلهم يقول ومسح على الخفين والعمامة دون أن يذكر مسحا على الناصية ولا شيء من الرأس. فهذا أفاد أنه يجوز المسح على العمامة ويدخل في ذلك المسح على الخمار بالنسبة للمرأة لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها توضأت ومسحت على خمارها ولما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كذلك توضأ ومسح على الخمار وقد ثبت أيضا المسح على القلانس والقلانس هي التي نسميها الطواقي فلذلك يجوز المسح على كل ما يوضع على الرأس سواء كان عمامة أو خمارا أو قلنسوة أو ما إلى ذلك وهل يجب هل, يجب هل يشترط في ذلك ما يشترط في الخفين الراجح نعم قياسا على الخفين الراجح أنه يشترط في ذلك ما يشترط في المسح على الخفين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أما ما ذكره الأخ الكريم من المسح على البرنيطة فنقول لبس البرنيطة أصلاً لا يجوز لما في ذلك من التشبه بالكفار وقد كفر علماؤنا رحمه الله في أوائل القرن الذين يلبسون البرانيط هذه اللي يسميها الشابو كفر علماؤنا من لبسها الشابو أو هذه لا الكسكتة بوحدة لكن لبس الكسكتة من غير اي سبب ولا حاجة ولا ضرور كذلك امر مستقبح لان فيه تشبه مكفه ويغني عنها لبس العمامة او اي شيء من جنس ما يلبسه المسلمون والحمد لله يعني المسلمون يلبسون العديد من الملابس فوق رؤوسهم منهم ما يلبس الطاقية منهم ما يلبس العمام منهم ما يلبسه الخمار الحجازي هذا منهم ما يلبس الطواقل الأفغانية امور كثيرة جدا فهذا يغنينا عن هذه الالبسة الافرنجية واضح يا أخوة ويا أخوات أظن هذا الأمر واضح طيب لكن هل يجزئ المسح عليها قياسا على ما ذكرنا ما يجزئ ولا تلازم بين النهي يعني النهي دا ليس دائما يقتضي الفساد كما سيأتي إن شاء الله وكما هو مقرر في الأصول النهي لا يقتضي الفساد دائما، إنما يقتضي الفساد إذا كان ركنا في الحكم أو شرطا من شروطه، واضح؟ على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والمسح على العماما كيفما كانت أم أنها يجب أن تكون عماما كعمائم العرب كما قال الإمام ابن قدمة رحمه الله المغني. لا كيفما كانت لأنه لم يأت شرط بذلك. والعمائم التي كان يلبسها العرب كما قال علماؤنا هي العمائم المحنكة ذات الذؤابة المحنكة يعني أنها تأتي هكذا كعمائم أهل شنقيط أهل الصحراء يحنكون العمائم تحت الحنك هكذا كان العرب يلبسونها وككثير من أهل الجزائر كذلك يحنكون عمائمهم نعم الطوارق وغيرهم والذؤابة هي التي يرخيها المرء من ورائه بين كتفيه من وراء كما كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن العرب كذلك يعني أولاد الصحابة كما قال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ثبت أن أبناء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في المدينة ما كانوا يحنكون عمائمون إنما كانت تحنيك من أجل الجهاد حتى لا تسقط العمام واضح؟ يعني هذا استطراد ذكرته وإلا في على كل ما كان من جنس ما يوضع على الرأس فهذا جائز بالنسبة للرجال والنساء قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين يعني يجب عليه أن يغسل رجليه مع الكعبين يجب أن يغسل رجليه مع الكعبين لما ورد في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للأعقاب من النار من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين وذلك أنهم جاءوا منهكين متعبين من غزوة من الغزوات فطفقوا يمسحون من غير أن يعمموا ويغسلوا الكعبين فناداهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورائهم ويل للأعقاب من النار فإذن الكعبان هما هذان العظمان الناتئاني في الرجلين على القول الراجح على القول الراجح إذن يجب أن تغسل الرجل وما الفرق بين الغسل والمسح؟ المسح تأخذ الماء في يدك وتمسح والغسل هو أن تع... تعمم العضو حتى يقطر ماء واضح؟ وله المسح على الخفين له المسح على الخفين يعني يجوز المسح على الخفين وذلك لما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أهو إلى خفيه لينزعهما فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإنني أدخلتهما طاهرين طاهرتين دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين وهذا قضية يعني المسح على الخفين. ورد عن جمع كبير من الصحابة عن جمع كبير من الصحابة يكاد يصل إلى 42 صحابية وهذا من الأمور التي أصبحت من عقيدة أهل السنة يعني أصبح العلماء يدخلونها في العقيدة لأن الخوارج والرافضة كانوا ينكرون هذه السنة وحيث إنها بلغت هذا المبلغ من التواتر وأصبحت شعارا لأهل السنة فلذلك أدخلوها في كتب العقيدة كذلك ويشترط في المسح على الخفبين ثلاثة شروط لا غير الشرط الأول أن تدخل رجليك إلى الخفين وهما طاهرتان بمعنى أن تكون متوضئا وضوءا تاما لحديث علي عليه السلام جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم لا هذا في صحيح مسلم هذا في المدة أما شرط الطهارة حديث مغيرة من شعبة الذي ذكرته لكم آنفا واضح أما الشرط الثاني وهو أنه يجوز أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لهذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن علينا عليه السلام ولا في ذلك كثيرا إنما أنا اجتزأت بحديث واحد روما للاختصار الشرط الثالث أن يكون الخفاني نظيفين أن يكون الخفاني طاهرتين طاهرين ويجوز المسح على كل ما يلبس في الرجل من حذاء ونعل وخف ولا يشترط أن تكون إلى الكعبين لا يشترط ذلك لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلي وإذا خلع هذا الخف فلا ينتقض الوضوء بخلعه على القول الراجح ثبت ذلك من قول علي رضي الله عنه وعطاء وغيره من السلف، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمين وقول بن حزم وجماعة من أهل العلم واضح؟ إنما ذكرت هذا للخلاف الوارد عن الأئمة الأربعة في الباب فهذه هي الشروط الثلاثة التي تشترط في الخفين ويبدأ التوقيت من المسح لا من اللبس يبدأ من المسح لا من اللبس واضح؟ هذه المسائل ذكرناها في العديد من المجالس فإذن هذه الشروط هي نفسها الشروط التي تشترط في المسح على العمامة والخمار ذلك. طيب قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة وهذا قول جماهير العلماء لحديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال أهل الرأي لا يشترط النية في الغسل والوضوء ورد عليهم ابن القيم في ألام الموقعين من كذا وأربعين وجهاً وأثبت وجوبة النية للوضوء فصل الآن نبدأ في مستحبات الوضوء وسننه قال يستحب التثليث في غير الرأس وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العديد من الأحاديث التي ذكرناها ومن أحاديث حمراء أعضان وأنه ثلث في العضاء كلها إلا الرأس والأحاديث في ذلك كثيرا لكن بقي أمر وهو أن ابن خزيمة رحمه الله أخرج في صحيحه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس ثلاثا وهذا الحديث كذلك صححه الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وأطال في عمره فإن صحح الحديث الذي فيه مسح الرأس ثلاثا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن الرأس كذلك يمسحه ثلاثا، ويجوز أي يمسح مرة واحدة، كباقي الأعضاء كذلك يجوز أن تمسح مرة واحدة، لكن والله أعلم الثابت من هذه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عادته أنه لم يكن يثلث الرأس، لأن جنس لاحظوا، لأن جنس الممسوحات يخفف فيه ما لا يخفف في جنس المغسولات كما قال ابن القيم رحمه الله واضح إذن جنس ما يمسح كمسح الخفين والمسح على الرأس والعمامة ومعن ذلك يخفف فيها ما لا يخفف في غيرها واضح فمن تمام التخفيف أن تمسح مرة واحدة واضح وإطالة الغرة والتحجيل وإطالة الغرة والتحجيل يعني الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الحصان أو الفرس والتحجيل البياض الذي يوجد في في رجلي الفرس وهذا من جمال الفرس ومن أصالته وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جليل شريف خلط خرج صلى الله عليه وسلم وقال وددنا لو لقينا إخواننا قالوا نحن إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعد ولم أراهم فقالوا كيف تعرفهم يا رسول الله قال بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أو غيره من رواة السند وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من استطاع منكم أن يطيل فليفعل وكان هو يتوضأ حتى يصل إلى أو ابن عمر يتوضأ حتى يصل إلى الآباط لكن هذا لم يكن من هذه جماهير الصحابة رضي الله عنه عنهم إنما الثابت أن معنى معنى إطالة الغروتي والتحجيج هو إتمام الوضوء وإسقاقه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى شرع في العضد أما لم يذهب حتى يصل إلى نصف العضد أو إلى الآباط، هذا يعني قد يكون من المبالغة في الوضوء واضح والأصل والسنة هي عدم المبالغة وعدم الإسراف عدم الإسراف في الوضوء إذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا توضأ في الجند توضأ بمثل هذا الكأس ويطلب من بعض أصحابه أن يخبئوه حتى لا يراه الجهلة فينكروا عليه رحمه الله فكانوا يبالغون في عدم الإصراف في الوضوء رحمه الله هذا كذلك من سنن الوضوء واضح قال شيخ الإسلام رتيمية رحمه الله فمن لم يكن من أهل الصلاة فلا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وهذا أيضا يا إخوة ويا أخوات من أدلة تكفير تارك الصلاة على القول الراجحي وهو مذهب رضوان الله تبارك وتعالى عليه لأن من لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما إذا كان المنافقون يندرجون تحت المسلمين يوم القيامة حتى يفصل بينهم بسور الله باب باطن وفي الرحمة وضائل ومن قبل العذاب فالذي لا يتوضع أصلا هذا لا يكون أصلا مع هؤلاء واضح ذلك قال الله عز وجل ينادونهم ألمنكم معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يعني الشيطان وضرب بينهم بسور الله باب باطن وفي الرحمة وظاهر من قبل العدل ينادونهم نكم معكم إلى أخذ يعني كانوا معهم في الدنيا يصلون معهم ويصومون معهم لكنهم كانوا منافقين فلما كانوا يوم القيامة ظهر أثر الغرة والتحجير فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه من أمته ولذلك في الحديث الآخر في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ذادن أقوام على الحوض كما تذاد البعير فأقول أصيحابي أصيحابي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا يعني بعدا لكم بعدا لكم نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وهذا من الأحاديث التي فيها الترهيب من البدع ومن مخالفة هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طيب وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثة قبل الشروع في غسل الأعضاء أيوة وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وأدلة في السواك كثيرة كثيرة ومتواترة منها ما أخرجه, ما ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك قبل الوضوء والحديث في ذلك كثيرا لا حاجة لنا من أن نطيله قبل كل صلاة وقبل كل وضوء الآثار في ذلك كثيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في السواك والسواك يدخل فيه كل ما يستاك به كفرشات الأسنان وعود الأراك وغيرها لكن الأولى والأفضل هو استخدام استعمال عود الأراك لما فيه من كمال التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولفضائل عود الأراك نفسه وقد صنف علماؤنا رحمه الله مؤلفات مفردة في السواك وآدابه وسننه وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشرع في غسل الأضاع الرسغان هما هذان العظمان هنا وذلك ثابت أيضا في أحاديث كثيرا طيب فصل وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح يقول دليل ذلك, دليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فسئل رضي الله عنهما الحدث فقال فساء أو ضراط رواه الشيخاني رحمهم الله ورضي عنهما قال أهل العلم أبو هريرة رضي الله عنه لا يعني أن الحدث فقط هو الفساء والضراط لكن نبه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا كان الفساء والضراط يتوضع منهما فناهيك أو فبالأولى البراز والبول، وهذا إجماع لم يختلف أهل العلمي في ذلك وايضا قال من عين أو ريح العين هي البراز والبول والريح الفساء والضرط طيب وما ذكره أهل العلم من الدود والحصار وما إلى ذلك الجواب أنه لا دليل على هذا بل الدليل فقط على هذه المسائل التي ذكرناها أما غير ذلك فلا دليل على أنه ينتقد الوضوء بخروجه واضح ونحن نتبع الأثر ولسنا ملزمين بكلام أحد إلا بكلام, ال... بكلام الله سبحانه وتعالى أو كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو كلام صحابي لا نعلم له خلافا أما غير ذلك فلم يأتي دليل على هذا بل اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا قال وبما يجب الغسل وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يجب الغسل وهذا إجمع وإذا كان ال... ما يجب الحدث ينقض الغضوء فبالأولى ما يجب الغسل قال ونوم المطجع ولماذا خصص المتجع من غيره لأحاديثة وردت في ذلك لكن الراجح والله أعلم هو أن أن تحديد المطجع من غيره لا دليل عليه لأن الأحاديثة في ذلك جاءت مختلفة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيص ثم يقوم في ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ رواه نماجى بالسند صحيح فإذا نفخ وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك ينامون حتى يسمع يسمع غطيطهم والأحاديث في ذلك كثيرة وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود وبنماجى من حديث علي عليه السلام وهو حديث حسن بمجموعة طروقه وكاء السهل العينان فمن نام فليتوضأ فمن نام فليتوضأ فهذا فيه الأمر بالوضع والسه هو الدبر وكاؤها يعني عندك قربة أو السقاء يعني اربطه حتى لا ينفتح فرباط الدبر هو العينان إذا كانت منفتحتين فأنت تملك نفسك فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فيمكن أن يحدث أي شيء وهذا فيه دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء بنفسه إنما, إنما هو مظنة مظنة نقضان أو خروج الحدث إذن كان بعض السلف كطاووس اليماني ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما كان يضع أحدهم على رأسه إذا نام فإذا قام وأخبره أنه لم يحدث قام وصلى ولم يتغضى لكن الراجح أن النوم العميق الذي أنت تحس أنك نمت فيه نوما بمثله ينتقد الوضوء ينتقد الوضوء فهذا هو النوم الذي ينقض الوضوء على القول الراجح من أهل العلم ففي هذه المسألة هذه المسألة فيها حوالي تسعة أقوال ذكرها المصنف رحمه الله في نيل الأوطار وذكرها غيره من أهل العلم وبين الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم لكن بقي مسألتان أذكرهم الآن قال وأكل لحم الابل وأكل لي لحم الابل وذلك لما ورد من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم قال نعم وهذا في صحيح البخاري ومسلم صحيح البخاري ومسلم وهو القول عنه جماهير أهل الحديث ومنه أحمد وإسحاق من وهو قول الشافعي رحمه الله فإنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح الحديث ولذلك اختره النووي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية و... والقيء نحوه يعني أن القيء مما ينقض الوضوء ورد ورد في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ولكن هذا الحديث ضعيف فلا يثبت منه حكم شرعي والأصل عدم التكليف حتى يأتي نص يفيد ذلك والأصل أنه لا ينقض الوضوء أمر إلا ما ثبت بدليل صحيح لا معارض له كما تقرر في الأصول والمسألة الأخيرة ومس الذكر ومس الذكر لكن هو مسألة انتبهوا ورد في مسند الإمام أحمد وسنني الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ قصارى أمر هذا الحديث أن يفيد استحباب الوضوء من القيام لما في القيء من إنهاك القوة وما إلى ذلك أما الوجوب فلا واضح أخيرا مسألة مس الذكر ورد فيها حديثان ظاهرهم التعارض، وهو حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ وهذا أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح وعارضه حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك ورواه أصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء من مس الذكر مستحب وهو اختياره هو قول الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم من فرق أنه إذا مسه لشهوة لشهوة يتوضأ وإذا مسه لغير شهوة لا يتوضأ وهذا قول متجه وكأنه اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية له رحمه الله هذا هو القول الراجح وهل المرأة كالرجل في ذلك نعم فقد روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها من قولها أنها قالت إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء لكن الحكم في ذلك لكن الحكم في ذلك كما ذكرنا في الرجل الاستحباب مسألة هنا لم يذكرها رحمه الله وهي الوضوء من مس المرأة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب الوضوء من مس النساء وذلك لما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها كما روى عنها عروة بن الزبير وهو ابن أختها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها هي وخرج ولم يعيد الوضوء وتقبير المرأة مظنة الشهوة غالباً. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم هذا هو القول الراجح لكن يستحب الوضوء من ذلك قال الله عز وجل أولامستم النساء فلم تجدوا ماء هذا الأصل أنه في الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم لكن توجد آثار غير ذلك وعموم هذه الآية كذلك يفيد استحباب الوضوء إذا تحركت الشهوة إذا تحركت الشهوة من المرأة أو الرجل فيستحب لهم الوضوء أقول هذا القول استغفر الله لي ولكم وأستسمحكم في الإطالة في هذا الدرس إنما قصدت بذلك أن نصل إلى باب الغسل والله تبارك وتعالى أهلا وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار فتفضلوا بارك الله عليكم. نعم. أي ونعم ذكرتني بمسألة هامة وهي هل الترتيب في الوضوء واجب؟ كلام الإمام الشوكاني هذا يفيد أن الترتيب في الوضوء واجب وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم لسبب لسببين السبب الأول أنه هكذا مرتب في قول الله عز وجل في الآية والحديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به ولأنه ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتوضأ إلا مرتبًا اما ان يرتكس الوضوء .أو يبدأ بالعكس .أو يبدأ بعضوين دون عضو وهكذا، فهذا لم يثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أنه قد ثبت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد وثنن ابن ماجه ود... وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم بما بميامنكم وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب وهذا الحديث صحيح صححه الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وأطال في عمره فعليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير وشرح للآلة الكريمة وكل ذلك يدل على أن الترتيب في الوضوء واجب والله تبارك وتعالى نعم يعني الأخ يقول الأخ يقول إن الأثر الذي أوردو عن الزهري لا يفيد ما استنتجته منه لأنه يمكن أن يكون ولوغ الكلب في الإناء لم يغير أحد أوصافي كلامك متجه وجيد لكن أنا إنما استأنست بكلامي الزهري رحمه الله وغالبا إذا كان الماء قليلا في إناء صغير سيتأثر إذا كانت هناك نجاسة غالبا سيتأثر لكن يعني قد تقول ان اللعابة لا يظهر في الماء الله معلم كلامك متجه يعني. نعم نعم كلامك صحيح يعني كيف نوفق بين قاعدة اليقين لا يزول بالشك وبين قولنا إن النوم مظنة الحدد اليقين لا يزول بالشك كلامك صحيح لكن إذا غلب على الظن وأصبح ظنا راجحا فعندئذ يجب الأخذ به كما في كثير من الأحكام الشرعية فإننا نأخذ بالمظنة لا بالمئنة وغالبا إذا نمت فهذا مظنة كبيرة لنقضان الوضوء واضح؟ كذلك مع الأحاديث الكثيرة التي وردت والآثار التي ذكرنا بعضها فإذن النوم مظنة كبيرة لنقضان الوضوء ولذلك غلبنا هذا الأصل على قاعدة اليقين لا يزول بالشك لا يا أخي الكريم القياس لا يكون في العبادة هذا الأمر ليس على إطلاقه هذا يكون في القياس في العبادة المحضة التي لا تفهم أما مسألة المسح على الخفين والمسح على العمام فهذا أمر متشابه لا العلة متشابهة نفس العلة طيب وما في ذلك؟ يعني أن الرجل تغسل والرأس يمسح لكن نمسح على الخفين ونمسح على العمام الله أعلم كل الأيام وعسرات يوجد في المكان الخامس مقارب لمكان الضوء كيف هذا الأمر مر تكلمنا يعني تنقي الحمام تفتح الباب ثم تتوضأ وانتهى الأمر اسم الله. تذكر اسم الله قبل الوضوء طيب. مصير. نعم مصير. نعم هذه سنة هذه سنة يعني وما وماذا في ذلك إذا الشعر رجع ما ليس في ذلك يمكن أن نبدأ بالعكس نعم ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ك هالنسية أبلا في البسمة التي قبل الوضوء يو بسميل ثم يتوضأ يعيد الوضوء خروجا من الخلاء ها هذا لا هذا بدأنا الآن ندخل في الوسوسة لا يتم صلاته ولا ولا شيء عليه إن شاء الله لأن هذا من من مداخل إبليس على المر لا يعني قد تقول يعني كما قال صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بالبسمة قبل الطعام فإن نسينا أن نقول بسم الله عن أولياء عن آخرين قد يقال ذلك طيب أظن يكفي هذا اليوم أقول هذا القول واستغفر الله لي ولك